اللهم صل على سيدنا محمد واجزهي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 تقين في جنة وعهون ودخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آذى لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يهم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 واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناته إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عَلَيْهِمْ عليهم مِنْ من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين إنها لب وإنها لب سبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فنتقمنا منهم وإنهم ما لب Allah Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah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 وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك ذنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين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 الله لمن حميده <تصفيق>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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم